mo ya dala watto watto watto watto watto watto kun enta la la la la la la la la la لهم ان نسلشتوا قلدهم الا بما يرضيني كي ارضيني ساكون انا مثلي تماما وأكون أنا جو المال كي نزداد